إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء درارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجربين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن تنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن يقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا 119. قول إلا بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به 111. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عليد اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومه وَلَا فَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَاكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنْ ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتلها لا 129. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن صورني من الله ان عصيته فمن تزيدونني غير تخسير وَيَا قَوْمِهَاذِهِ لَقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْتِيهِمْ ولقد جاءتكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب لما جاء أَمْرُنَا لجينا صالحا والذين آمَنُوا معه برحمه منا ومن خزي هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغلوا فيها الا ل نفمد كفروا ربهم الا بعد لفمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبث أنجار فَتَوَلَّ قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ومراته قَائِمَةٌ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن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 لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجانلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه ذرعوا وقال هذا يوم عصيب و جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيء هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي ليس منكم رجل رشيد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 122. ونسرد بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 111. إلا امرأتك إنه مصيبها إن ما أصابهم الصبح أليس الصبح بقريب من سجيل منضود وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزال إِنِّي أَرَاكُمْ بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ والميزان بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْفَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كونتم مؤمنين وما عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب 124. نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد تو على بيلا من ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه إن أريد ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجربن منكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وَلَوْلَا رَحْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا مِنَ 124. إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم على مكانتكم إني عامل وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب الذي لو لم الصيحه واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جافمين كالم يغنوا فيها الا بعد لمدين كما بعد الثمور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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامه بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القران قصه عليك منها قائم وحصير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 مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقْئِيٌ وسعيد، فَأَمَّ الَّذِينَ شَقُوا ففي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ومتى ربك ان اردت ربك ان يُعِيدُ ففي الجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كرم لهم انه بما يعملون خبير ونسير ولا تؤولكن الى الذين ظلموا فتمسكم النار ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب يَلْهَوْنَ عَلِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ الْأَقْلِيَّةُ إِلَّا قَلِيلًا, إلا قليلا مِنْمَنْ أَجَلَ مِنْهُمْ وَتَبَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك نجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ارحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك كلام لأن جهنم من الجنة والناس 119. عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك هذه الحق وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ